ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يغرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فا خير في كثير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 وَمَ شِرِك منِ اللَّهِ فَْقَدِ وََّ وَللَ وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنهم الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبدكن آدان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قليرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة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 يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصق وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحح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 كلا من, من سعته وكان الله واسعا حكيما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 بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كُن غَنِيًّا وَفَقِيرًا أو فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ايابتغون عندهم العزه ايابتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا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 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم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 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بَيْنَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء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 لهم نصيرا إلا الذين تاموا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم